إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إن لكن نحن نغزقهم وإياكم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 وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالخصطات المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم.